للآية الثالثه من سورة الكهف والتي يقول فيها ربنا سبحانه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قوله تعالى لينذر بأسا شديدا وقوله لينذر فاللام هنا لام التعليل مع ان القران الكريم انزل لعلل كثيره ولكنه هون قصر عله النزول على انذار الكافرين فلماذا مع انه ما انزل للنذارة فقط ولكن انزل كتابا متلوا ليقرا وليتعبد الى الله بتلاوته انزل هدايه للبشريه انزل كتابا حكما بين العباد ولكن أن يقصر علة النزول على النزارة هذا فيه كمال التهديد والوعيد للو... للكافرين كأنه ما أنزل إلا لعلة واحدة كما لو قلت لأحدكم أنا جايلك مخصوص هذا إشعار له بكمال ماذا؟ التهديد يعني ليس في رأسي الآن إلا ماذا؟ إلا أنت ولست أفعل طبعا ولكن هذا من باب ضرب المثال وليس كل مثال يصح في الحقيقه لو قلنا ضرب زيد عمرا فما ضربه وانما هذا مثال ايه وضع فاعود فاقول لينذر فقصر عله الانزال على الانذار من اباب الاشعار بكمال ماذا بكمال التهديد والوعيد قول لينذر لم يبين لينذر بينما في البشاره قال ويبشر المؤمنين فلماذا سم المبشرين ولم يسم المنذرين اما اهمالا وتركا لهم كانهم لا يستحقون ماذا ذكرى كما يجري في التعبير العامي تقول من فعل هذا يقول لك اللي ما يتسماش كانه لا يستحق ماذا ان يذكر وهذا هو الكافر على الحقيقه حقير محتقر فلذا القران الكريم ما قال لينذر الذين كفروا وكذا وكذا او لينذر المشركين اهمالا وتركا لهم او اما لسبب اخر لكسرتهم فانهم لا يحصرون والكفر ماذا اغلبيه على النسبه الانتخابيه المعروفه يا ادم اخرج بعث النار قال وكم يا رب من كل ألف ثلاث اسعاد صحيح فاذا اما انه لم يسم المنذرين لكثرتهم فانهم لا يحصرون واما انه لم يسميهم احتقارا واهمالا لهم او اما لم يسميهم لانهم معروفون بالمقابله التي جاءت بعد ويبشر من المؤمنين فعلم ان النظار لمن للكافرين يبقى إذن الشيء يستدل عليه بماذا بمقابله لان القران الكريم كتاب يخاطب ماذا العقول ويعتمد على ماذا على الفهم في التلقي فتكون اسباب عدم التسميه اما انهم معروفون فلا يعرفون او اما انهم معروفون بدلاله السياق واما اهمالا وتركا لهم واما انهم كفره فانهم لا يحصرون هذه اربعه اسباب قوله تعالى لينذر باسا شديدا من لدن وصف البأس هاهنا أو وصف العذاب هاهنا بثلاث صفات الأولى البأس الثانية الشدة الثالثه أنه من لدن من من لدن الله عز وجل وهذا فيه كمال الوعيد لهم لماذا لأنه وصف العذاب بالبأس، فما الفرق بين العذاب والبأس؟ لأن على قاعدة لغوية تقول الأصل عدم الإيه، عدم الترادف. الأصل عدم الايه؟ عدم الترادف. فلا بد أن فرقا بين العذاب والبأس. ليس كل عذاب يكون بأسا، فالمرء قد يتعذب ولا يجد في العذاب ماذا بأس؟ البأس لا يكون إلا للعذاب الذي لا يتحمله. ولا يطيقه ولا يكون باثا الا اذا كان صنف منه او شيء منه يقع على النفس قبل ان يقع على على البدن وهذا اوقع واشد يبقى الباث يفارق العذاب من جهتين انه اشد او انه يشمل المعنوي وماذا والمادي ثم قال تعالى باثا شديدا مع أن كلمة بأس فيها معنى ماذا الشدة واضح فأضاف إلى الشدة ماذا معنى آخر للتأكيد فقال رب العالمين لينذر ماذا باسا شديدا تأكيدا عليه ثم قال من لدن وهذا أيضا فيه كمال الوعيد أنه من لدن ماذا من لا دون الله إما الوعيد النفسي لما يتوقعون من الله أنه لا يعذبهم صحيح ولذا قال إبراهيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ملوش من الجبار لي لأن الجبار متوقع منه ماذا العذاب لكن الرحمن وهذا أقسى أن تأتيك الضربة ممن تتوقع منه ماذا ممن تتوقع منه الرحمة أن يأتيك العذاب ممن تتوقع منه وهذا من سوء معتقد الكافرين في من في الله عز وجل أنه لا يعذب فلذا أمنوا ماذا مكره وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فمن هنا استعمل إبراهيم اسم الرحمن وهذا أشد وأوقع في العذاب كما يقول المثل اتق شر الحليم إذا غضب لأن غضب الحليم أشد من غضب ماذا الجبار صحيح، وذالك قال إن الرحمن يعذب هذا في معنى نفسه كمان، شوف أن يعذب الرحمن دي في معنى إيه نفسي يعني ده أنا أعرفك رحمانا، فلما يأتي العذاب منه يكون هذا أشد. قال من لدنه ولم يقل من عنده، من لدنه مشعر بالخصوصية، لكن العندية ما فيها معنى ليه اللدنه اللدن أقوى في الخصوصية من العندية وهذا مما يؤكد على خصوصية العذاب وهذا مما يجعله أشد وإيه وأبأس لأن الشيء المخصوص يكون إيه أقوى لم يقول لك هذا طلب مخصوص لك تفهم منه أنه فيه عناية, إيه؟ عناية خاصة وأنه أفضل من إيه؟ من غيره فلما قال من لدنه دل على أن العذاب مخصوص هناك معنى رابع في قوله بأسا شديدا قيل البأس الشديد عن الحرب في الدنيا توعدهم بالجهاد لأن الحرب تسمى ماذا بأسا الحرب في المفردات العرب هي البأس فتوعدهم ها هنا بماذا بالحرب ولكن لماذا عبر بالبأس لم يعبر بالحرب لأنها لا تكون بأسا أي الحرب إلا إذا كان فيها تقتيل واسر كأنه وعدهم في الدنيا بالعذاب بالتقتيل والأسر بالحرب عليهم والجهاد في سبيل الله لينذر هذا قاله الإمام القرطبي لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هنا في قراءة ويبشروا بالرفع تبقى الواو هنا ايه يا خالد ها الواو الأول الاولى ويبشر عاطفة وقلنا ان المعطوف اقل من المعطوف ايه ادنى من المعطوف لما تقول وجبريل وميكال لان ميكال ادنى في الرتبه من, من من جبريل وجبريل ايه اعظم لكن جاءت قراءة اخرى بالواو سواء يبشروا يبقى الواو دي واو لأن المؤمن لا يعطف على من على كافر أن يكون دونه في المرتبة كما أن المعطوف عليه أدنى من كما أن المعطوف أدنى من المعطوف عليه فرتبة في وهذا معنى أن المؤمن لا يكون أبدا دون من دون الكافر منزلة ولا رتبة ولذا فلا يعلو عليه الكافر بأي صورة من صور العلو ومن ذلك الا يكون رئيسا عليه الا يكون اميرا عليه الا يكون وزيرا والله ما قصدتها انما الايات هي التي تنادي بهذا المعنى صحيح شوف فإذا هذا معنى موجود فجاءت الواو هنا استئنافيه ما بعدها يعرب على الرفع على الابتداء للرفع صحيح وهذا ايضا فيه معنى اخر لما جاءت مرفوعه إشار إلى كمال الأجر وعلو ماذا الأجر لأن الرفع في اللغة العربية يفيد ماذا العلو والإيه والرفع فلما جاءت القراءة الثانية ويبشروا أفادت معنتين معنيين معنيين الأول رفعت من المؤمنين وأفادت الثاني أن المؤمن لا يعطف على من على الكافر أن يكون ماذا دونه ولذا نجد تكاليف الشرعية الشرعية جاءت بهذا المعنى لا تبدأه بالسلام طب لماذا لا تبدأه بالسلام لأن الذي يبدأ أدنى من من إيه أدنى من من يسلم عليه أدنى من من يسلم عليه ولد من يسلم الكبير ولا الصغير الصغير يسلم على الكبير من يسلم القليل على الكثير لأنهم أدنى صح وهكذا بما يدل على الدنيا في هذا المعنى وهو أن لا يبدأ بالسلام فجاءت آية الآية بالقراءة الثانية بالرفع لإشعار بماذا لتأقيد على دونية الكافر دون المؤمن واضح قوله ويبشروا أو ويبشر المؤمنين هنا ثم من ثم المبشرين صحيح عناية بهم وتشريفا إيه لهم لأن الذكر شرف صح ولا لا واذكر في الكتاب وإنه لذكر لك يعني شرف إيه؟ لك فالذكر شرف ولذا لما قال له اقرأ قال ابي آه الله سماني لك آه الله سماني فالذكر شرف فلذا سماهم رب العالمين في الآية إما تشريفا وإما لمزيد ماذا العناية بهم ويبشرا المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ماذا أجر في قوله أجر أكثر من معنى الأول الأجر فيه معنى الاستحقاق لأن الأجر ماذا مستحق مش كده ولذا الإنسان لا يطالب بالهبة لأن الهبة ليست مستحقة إنما هي محد تبرع وإنما يطالب ماذا بالأجر لأن الأجر ماذا مستحق فلما عبر عن الجنة بأنها أجر دل على استحقاق المؤمنين ماذا لها فسماها اجرا وفي الأجر معناه آخر أن الأجر لا يكون لغة إلا في مقابله عمل يبقى لن يدخل أحدكم الجنة بنسبه وقد قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولن يدخل أحدكم الجنة بشرفه في الدنيا ولكن هنا مشكلة كيف يكون بعمل وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بماذا أولا إيمانا أن آيات الله واحاديث نبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بوجه من الوجوه وقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صحيح فإن كان ثم من تعارض فهو في رأس من؟ في راس المرء وليس هو على حقيقته فقوله لن يدخلها أحدكم الجنه بعمله الباء هنا بائليه بائل عوض يعني لا يكون عمله عوضا لماذا الجنه وليست بائل السبب فلو كانت بائل السبب بدخوله بالرحمه ليس بالعمل لكنها بائليه العوض فانت لن تدخل الجنه عوضا بعملك ما عملك رجل عبد ثلاثين اربعين سنه قل خمسين سبعين مئة يدخل جنة أبدية عضو السماوات والأرض لا يكون ذلك إيه؟ عوضا وأي عمل هذا الذي يكون عوضا لجنة لا بأس فيها ولا خوف ولا مرض ولا جوع ولا ضمان واضح فلذا قال لن يدخل أحدكم الجنة بماذا بعمله عوضا وقيل إن هذا من باب دفع غرور المرء بعمله لان غرور المرء بعمله ماذا يحبطه صحيح وقيل لانه لا يعمل ابتداء الا ان يرحمه الله عز وجل شوف. لا يعمل انتهاء الا ان يرحمه الله ايه ابتداء فانت ما جئت المسجد ها هنا على قدميك على الحقيقه وانما جئت برحمه من صحيح والا فللناس جميعا اقدام صحيح ولا تركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساه إن ربي ما هذا شيء لحفيظ عليم له سفينة تجري في موج كالجبال الأولى سياقة أن يقول ماذا إن ربي له لحفيظ لأن السفينة تجري في موج فهي ماذا أحوج إلى الحفظ أحوج إلى ماذا إلى العلم صحيح ولكن تراه لماذا قال غفور رحيم يعني انكم ما ركبتم سفينه النجاة استحقاقا الا ان غفر الله والذنب مانع النجاه الا ان رحم الله وما يكون العمل ماذا عوضا وما يكون العمل عوضا والا فغير ايه أثبت الدخول الجنه بالعمل ان تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون صحيح يبقى اذا نفهم ان قوله برحم الا ان يتغمدني الله برحمته ابتداء فأعمل وانتهاء فيقبل العمل لأن أعمالنا جميعا ما لها متلوثة بشرك كالرياء أو أنها للاسف ضائعة ببدعة ونحوه فلذا يتغمد الله العبد برحمته فيقبل الله عمله على ماذا على ما فيه ولذا في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان عليه فقوله على ما كان عليه من العمل مشعر بأن العمل دخلهما دخله ولكن الله برحمته قبلهما قبله فقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا لماذا أبهم الأجر لأن قوله أجر جاءت نكرة والنقرة تفيد شيئين في لغة العرب ما هما يا طلبة العلم من المجيب أنت إيه؟ هذا أولا عموم وشمول التعظيم ولما بلغ أشد ويتيناه حكما يعني علما كل علم علما يعني أعظم العلم فالنكره في اللغة تفيد التعظيم من جهة والعموم والشمول هذا في اشاره الى شموله بكل إيه؟ ثور الاجر صحيح بما يعني اجر الايه الدنيا صحيح والتعظيم يعني اعظم الاجر ولذا الجنه لا توصف فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا واهن ما اعظم ما قال شيخنا في هذا وهذا من افضل ما سمعت في الجنه وصفا قال لو تحول الوجود إلى رسامين سرت أقول بعده بوزن بكاسو وفنقخ ليرسم لنا ذره من نعيم الجنة ما استطاعوا ولو تحول الوجود إلى شعراء بوزن المتنبي وشوخ ليصف لنا ذره من نعيم الجنة ما استطاعوا لعل ما سمعت في وصف الجنة أفضل من هذا كل الوجود لو كان شاعرا رساما لا يقدر على رسم ذره أو وصف ذره من ماذا من نعيمها بل صرت أقول بعده ولو مثقال ذره ولو مثقال ذر لماذا لا توصف مع أن من الأنبياء من دخلها لأنها ابدا في ماذا في إعداد وتهيئة وتأسيس ولذا قال شيخنا رحمه الله أيضا وإذا قلت شيخنا فهو الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله. قال إن الله تعالى يقول كل ما رزقوا منها من ثمرة إيه؟ قالوا هذا الذي لماذا يقول هذا الذي رزقنا من قبل لشكلها وصورتها وأتوا به إنه يجد طعما آخر ولونا آخر وريحا آخر بين القدمة والقدمة لأن تشابه الطعم والريح واللون إملال لو صرت تأكل التفاح كل ساعة لذاهدته واشتقت إلى ماذا؟ إلى القميز صح ولا لا؟ لأنه يملك تشابه طعمه وتشابه لونه وتشابه ريحه فلما يختلف الريح والطعم واللون خير. حاضر عين عين فلما يختلف الريح والطعم واللون دل ذلك على ماذا على انها تعد تهيئ، تجهز كل ماذا كل ساعه فلذا لا توصف حتى من دخلها لا يستطيعها وصف، لانه ان دخلها الساعه فقد تبدلت ماذا بعد الساعه الى اكمل وافضل قال تعالى ويبشرا المؤمنين الذين يعملون شوف عبر عن الإيمان بالاسم المؤمنين هذا اسم فاعل صح واسم الفاعل يفيد في اللغة ماذا الاستغراق صحيح والاسم يفيد ماذا الثبات أنت, أنت هذه الساعة أحمد وقبل ساعة أحمد وبعد ساعة أحمد فالاسم في اللغة يفيد الثبات أما الفعل يفيد له الانقطاع والتجدد وكذا ولذا خذ من بدائع التفسير لما قالت المرأة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن كانها أرادت سجنا منقطعا له تهديدا إذا زاق السجن ساعة قال لا إنما أريدها على ما تريد غير الساعة ولكن يوسف ايسها بقوله ربي السجن جاب لها اسم المكان يعني لو كان سجنا ابديا سجنا ابديا لا استجيب يا امراه فلذا المراه علمت او يائست لما قال يوسف ماذا رب السجن فجاء بالاسم والاسم يفيد ماذا كذلك لما قال المؤمنين لان الايمان ايه ثابت بمعنى ماذا بمعنى لا ينبغي ان يتطرق اليه ماذا شك ها ولا ولا ريبه ولذا قال رب العالمين ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا ولذا فلا تجعل دينك عرضه لماذا للشكوك ولا تعرضه للريبة لما قرأ عمر في صحيفة أهل الكتاب ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قالا متهوكون فيها يا ابن الخطاب لماذا قال هذا مع أن عمر تؤمن عليه ماذا الفتنة لأنه محدث ملهم ولكنه أراد من ورائه عمر ولذلك لا ينبغي لأحدكم أن يعرض دينه للفتنة والشبهة بالقراءة والمطالعة في مثل هذه الكتب أو التعامل عبر الشاشات الدولية مع ماذا مع هذه الشبه فكم من رجل تزعزع ماذا إيمانه بماذا بشبهة وكم من رجل اهتز يقينه بماذا بكلمته فاسمعوا هذا ولذا جاء بالاسم ليفيد الثبات من جهه ثم هو اسم الفاعل ليفيد الاستغراق اشاره الى طلب ماذا الزياده في الايمان يبدو اسم افاد الثبات لنفي الشك ثم هو اسم فاعل لافاده اليه الزياده وعدم ماذا الثبات من جهه يعني الايمان يزيد وإيه؟ وينقص قال ويبشر المؤمنين الذين الذين دي صفه للمؤمنين ماذا افادت هذه الصفه كانه لا يكون ايمانا الا ان يكون ماذا عمل ايه صالح ولذا العمل الصالح جزء من الايه من الايمان وركن فيه فاركان الايمان ثلاثه هي اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل ماذا وعمل الأركان ولذا جاء قوله الذين صفة اشار إلى أنه من الإيمان العمل قال ابن الإمام البخاري وهو يروي عن ألف ممن سمعهم في العلم قال أدركت ألف رجل أو يزيد كلهم يقول الإيمان يزيد وماذا وينقص فإذا قوله الذين صفا إفادة أن من صفة الإيمان العمل ومنه ثم قال تعالى يعملون هنا جاء بالفعل لإفادة ماذا استمرار وماذا والتجدد ولذا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك فاستخدم صيغة الاستمرار أو صيغة الاستقبال للطلب استخدم صيغة ليه الاستقبال للطلب وان العمل لا ينقطع ولذا قال تعالى في الايه الاخرى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني الموت وقال عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ومن بدائع التفسير من عند شيخنا ايضا ان الله تعالى قال ايتك الا تكلم الناس كأن لسانه معتقل من ماذا من ذكر ماذا من كلام من أما ذكر الله فلا فلا يا زكريا ولذا الآية تقول فخرج على قومه منه المحراب وما المحراب هو مكان التحنث والتعبد فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يب هذا في إشارة إلى أن العمل لا ينقطع ولا ينتهي عند غاية فأين البرهاني هكذا ولا البرهاني البرهاني محمد عثمان عبد الذي ادعى آخر عمره أنه ماذا بلغ اليقين وترك الصلاة لا يصلي ولما سئل في ذلك أجاب بشر الجواب فقال واعبد ربك حتى يأتيك له هذه قناية التأويل الفاسد دائما المصائب بتاتي من التأويل ليه الفاسد صحيح ولا لا تأويل الفاسد هذه المصيبة تأويل الفاسد عند الخوارج واحاطت به خطيئته فتأولوا الآية على أن من صاحب المعصية مخلد فين وإنما الخطيئه هنا بمعنى ليه الشرك واحاطت به خطيئته يعني ماذا الشرك فانتبه فالتاويل الفاسد الذي جعله يدعي دعوة أنه بلغ لخي فقيل له محمد صلى الله عليه وسلم صلى حتى مات فقال كم صلى محمد قالوا ما بين ثمت عشر سنة إلى ثلاث عشر سنة قال أنا صليت خمسة وثلاثين سنة هكذا يحسبها ها؟ هل من تصدق بجنيه قبل ألف عام أو قبل مئة عام كمن يتصدق بمئة جنيه اليوم ها هل تعدوه ما واحدة ها طيب ما كذا تورد الإبن ثم لو جعلنا المثال النبي صلى الله عليه وسلم أول العابدين فلا يسبقه أحد إلى ربه بماذا بعبادة أو, أو قربة بل لو قلت من موقع هذا إن سجدة نبي الله صلى الله عليه وسلم انها لا تعدل عباده الخلق جميعا ما ابدته وما افرضته وما اطريته فقد قال له ربه وانا اول الايه ولذا لما جاء الصحابه الى السيده عائشه يسالون عن عبادته قالت وايكم يطيق سألوا عن ماذا وايكم يطيق ما كان يطيق من انه الذي صلى حتى تتورم وياس الصحابة منه يوما قال قرأ البقرة فقلت يركع عند لي عند المائة فلم يركع قلت يركع عند المئتين فلم يركع يركع بها فقرأ النساء فقرأ لعمران آل حتى أتى على ثلث لي وأين إذن ما البدوي الهالك الذي يقول وفي طنطا قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بكعبتي أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع الساده الأشراف أصحابه طريقته الجثة قابعة في طنطة لا تركع ركعة ويعجب وتعجب أن يقول والروح تذهب ماذا تطوف بالبيت مصليا فلماذا يكون الشوق للبيت الحرام إذن يا رسول الله ولماذا تكون الدمعات من الصحابة لما أمرهم أن يحلوا إحرامهم وعمر يقول إنها الدنيا أن نرجع عن البيت هذا العام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قول الصالحات جاءت جمعا لي لإفادة أن كل صالحة لا يفوت اجرها فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه بوجه طلق أو طلق فلذا جاء بقوله الصالحات إفاد إلى أنه لا يفوت في الأجر كل ماذا؟ كل عمل وأنه تعبد لله بكل ما يصدق عليه أنه عمل, إيه؟ عمل صالح حتى الكلمة حتى النظرة حتى الإشارة حتى ماذا؟ السماع بل حتى حظ النفس هيأتي أحدنا شاوة ويؤجر قال رأيت إن كانت في حرام أكان عليه وزر فقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم قوله لهم قلنا الجر والمجرور إذا تقدم افاد الايه الحصر والتخصيص يبقى قوله لهم اشار الى خصوصيه ماذا الى خصوصيه الجزاء والاجر والخصوصيه معناها امتناع المشابهه فاجر المؤمن المسلم لا يشبه ماذا اجر ولذا قال مثلكم ومثل الامم من قبلكم كمثل رجل استاجر أجيرا فعمل عنده إلى ماذا إلى الظهر فأعطاه أجرا واحدا فاستأجر آخر فعمل عنده إلى العصر فأعطاه أجرا واحدا فاستأجر آخر فعمل عنده للمغرب فأعطاه ماذا اجرين اجرين هذا مثلنا ومثل من فإذا امه محمد لها خصوصيه في الاجر فالحسنه بكم بعشر امثالها وهذه خصوصيه ماذا هذه الامه في قوله ان لهم لان قوله لهم الجر والمجرور اذا تقدم افاد الحصر والتخصيص بما يمنع المشابهه وبما يؤكد على الخصوصيه ان لهم اجرا حسنا قوله ان لهم اجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هنا معنى رائع انه اجرى الموصول على موصوفه اجمعنا هذا قوله المؤمنين اين الموصول يعملون صالحات قوله الذين كانه اجرى هذا الموصول على الايه على موصوفه اشار إلى أن شرط قبول العمل هو ماذا؟ الإيمان فلذا أجرى الموصول على الموصوف كأنه لا يقبل عمل إلا من إلا مؤمن ولذا قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ولذا لم يغتر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل من؟ عبد الله بن جدعان تقول يصل الرحم يكسب المعدوم يعينه يفعل يتصدق يطعم أذلك نافعه قال لا إن لم يقل اللهم اغفر لي خطيئة يوم ليه؟ ولذا قال الله عن أعمال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قوله الصالحات فيه معنى آخر الجمع لأن الجمع لإفادة له الكسرة الجمع لإفادة له وهذا فيه طلب استكسار من العمل له الصالح فقال تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرنيه لماذا قدم النظار على البشارة فلا بيبدأ بالبشارة والأصل في الكلام أن تقدم البشارة على له صحيح ولا لا وده أصل أن تقدم البشارة على ليه على النظار شوف أم سليم بماذا استقبلت زوجها بالبشارة بالطعام بالشراب حتى قضى منها ما يقدر رجل من امراته ثم أخرت النظارة فقالت يا ابا سليم لو أن قوما أعاروا قومني عارية موسى عليه السلام يكلم آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده أسكن الله لك أسكنك الله الجنة علمك من الأسماء ما لم تكن فلما أخرجتنا من الجنة فليكن هذا أسلوب أسلوب كلام وطريقة حديث عفى الله عنك لما أذنت لهم ما قال لما أذنت لهم عفى الله فيستوحش ومن هنا لماذا تكون النصيحة موحشة؟ ولماذا تقابل النصيحة بالصد والابعاد؟ تمام؟ لأن الأصل في النصيحة أن تقدمها في في قالب في قالب بشارة. شيخ ابن باز لما أدخل عليه الغزالي، عاف الله عنه، وكان ذاهبا إلى نقل استلام جائزة الملك فيصل. شوف ماذا قال له ناصحا؟ قال يا شيخ محمد لا يخفى كأن الاستدراك من طبيعة البشر وكلنا ذو خطأ ولكن كتابكم الأخير يستحق منكم شيئا من الله من النظر هذا الرجل شيخ الإسلام بخلقه قبل أن يكون شيخ الإسلام بعلمه رحمه الله شوف فجعل هكذا الاستدراك من طبيعة البشر وكلنا ذو خطأ كتابكم الأخير يستحق منكم شيئا من الله من النظر هكذا بدا بهذه واخر ايه واخر تلك صحيح فكان من قول الغزال عند الباب نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل وفعلا مات ففتحت على الامه أبواب ابواب الشر واظلمت دنيا العلم بموته والشيخ الألباني الالباني وثالثهم طبعا شيخ ابن عثيمين وان والله لفيت فيت من علمي مع كامل تقديري لسائر علماء الايه المسلمين وان كنت اقصد بذكر الشيخ عبد المحسن البدر العباد ولكن ليس مثل الثلاثه ايه احد مع كامل توقيري لمن بعده فشوف ثم وهو خارج تاخر على صاحب الموعد فقال له اين كنت قال كنت في عالم اخر كنت في عالم ايه فالرجل كان يعيش في غير زمانه فالشاهد البشارة لماذا هنا قدم القرآن النظار على البشارة يبقى اذا ما يحصل تقديم وتأخير في الكلام الا لاسباب منها اعتبار الكسرة فالاكسر ايه مستحق لماذا اتنين اعتبار الحال لأن القرآن لما نزل كان رب العالمين قد اطلع على أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إبا كانت النظارة بدءا لاعتبار الحال وكانت النظارة بدءا لاعتبار ماذا الكثرة وكانت النظارة بدءا لاعتبار ماذا العناية بالتهديد والإيه والوعيد لانه بدا بمحق التأخير التاخير واذا كان كذلك لاجل ماذا تاكيد الوعيد انه بدا, بدأ بهم صحيح زي ما تقول كده انت هتبدا بيا معناها يبدا بك يبقى ها ثم شيء ايه عظيم فيبدا بالنذاره قدم النذاره لثلاثه اسباب اما لاعتبار الحال او اما لاعتبار الكثره او اما لاعتبار ماذا العنايه لان التقديم والتاخير لا يكون الا لسبب اذا جرى الكلام على غير اساسه يبقى ثم هناك ايه سبب عاق قال تعالى ان لهم اجرا ايه حفنا ما ما المكس المكس هو البقاء لكن في فرق ولا ما في فرق ها طبعا البقاء على حال مرضيه لانه ما كل بقاء يكون ايه بتقول واحد انت عامل ايه يقول لك يا عم مدني عايش ادينا عايشين يعني ايه على حال بال اللي احنا عايشين عليه وخلاص تمام لكن لا يكون مكثا الا اذا كان بقاءنا على حال ايه هذا فيه اشاره الى ان الجنه ليس فيها مرض ولا جوع ولا ظماء ولا تعب ولا نصب ولذا قال تعالى في كتابه الكريم لا يمسنا شوف مجرد المس فيها نصب ولا يمسنا فيها حتى ان الانسان لا يتعب في تحصيل ثمرتها قطوفها دانيه وما ابعد من قال من المفسرين انه لمجرد ان يتجه اليها مجرد كده ان هو يشتاق اليها تسقط في يده لماذا لينفي عنه ادنى الايه ادنى التعب اللي هو تعب تعب الالتقاط أو تعب القني فإنما لمجرد كذا تسقط في يده لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فقال تعالى ماكثين إشارة إلى أنه بقاء على حال مرضية بقاء على حال مرضية فقال تعالى ماكثين فيه أبدا قوله أبدا ومن قبل قال اجرا حسن جعل الصفة للأجر صفة الأجر أنه ماذا حسن والصفة لا تفارق الموصوف والحسن فيه معنى التزايد يبقى إذن الأجر ماذا يتصاعد الساعة بعد ليه ولذا قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة إشار إلى أن الأجر لا يثبت وإلى أن الأجر لا ينقص لأنه لو قال أجر احتمال النقصان قائم صح لكن لما قال حسنا لينفي احتمال ماذا النقصان ويثبت ماذا فيه الزيادة فقال ان لهم اجرا ايه حسنا ماكتين فيه تعال بايل قضية الخلود شوف الجنة ما ايه دار ليه الخلد ما هو الخلد هو الثبات، ولكن كلمة الخلد فيها معنى اخر يزيد وهو يقر رجل مخلد يعني لا تشيب راسه يبقى دار الخلد لان المرء لا يبلغ فيها ماذا كبرا ولا عجزا ولا هرما لانه لا شك ان الكبر والعجز ما ماذا مانع من الايه من اللذه صح رجل لما يكبر خد كل الحاجه الحلوه دي يقولك خلاص سناني ايه سناني وقعت مش كده فإذا لما أفاد أنهم على سن الشباب أبدا إشار إلى أن نعيمهم ماذا لا ينزل أو لا ينقص لأن سن الشباب وسن له المتعة وقد جاءت رواية طحيحة أنهم يحشرون على سن ثلاثين أو ثلاث وإيه وثلاثين لأنه سن له المتعة يبقى في قوله خلد إشار إلى أنه لا يهرم صحيح لأنه لو وصفت الأجر بأنه أبدي طب ماشي الاجر ابدي طب ما انا اعجز واكبر وشيب يبقى ايه فايده انه هو ايه ابدي ولذا لما رزق الامام احمد بالذريه على كبر قال ما افعل بالذريه على ايه كبر مش هلحق استمتع بيها وتقول الواحد اتجوزت بدري ليه يقول لك عشان يتمتع بايه متع بعياله ايه بدري ويكبر على ماذا على عيني اذا فالشباب سنوا ايه المتعه والقوه فاشار الى الشباب فيهم إشارة إلى كمال المتعة وعدم انقطاعها ثانيا قال تعالى حسنا حسن فيه معنى مهم جدا وهو الإبهاج وهو الإبهاج والسرور إشارة إلى متعة أهلها لأنه ليس كل صاحب نعيم متمتع ماذا به وفرح به بل نرى في الدنيا كلما زاد النعيم كلما زاد الإيه؟ القلق والاضطراب والخوف والإيه ولذلك تجد صاحب النعيم في الدنيا ماذا مهدد وإن لجاعلون ما عليها مهدد بذهاب النعيم أو زواله أو مهدد بمفارقة هو لماذا للنعيم وهذا التهديد يجعله يعمله إما يكنز النعيم فلا يستمتع به ولذلك أكثرهم يفعل ماذا يخزن ماله فلا يصيب به ماذا تعاد لأنه خوف الزوال كده فلا يعيش مطمئنة. صحيح. ولذلك ترى إن كان على النعيم لكن لا تجد على الإباحة والليه والسرور. ثالثا قول تعالى وإن الدار الآخرة لها الحيوان. حيوان يعني لا موت فيها. يعني ماذا هذا نفي الموت فيها. وقوله تعالى الذي أحلنا دار المقامه يعني الدار الأبدية التي ليس فيها تحول ولا انتقال لأنه ممكن تبقى الدار أبدية ولكن يحصل فيها تحول وانتقال إلى حال ليست هي الحال ثم هي المقام الأمين وهذا فيه نفي الخوف يبقى نفى بالمقام الأمين الخوف نفى بالخلد الشيبة والعجل ونفى بالحسن الحزن والألم ونفى بعدن ايضا ان ذات النعيم نفسه ماذا يصيبه هرم او شيخوخ؟ لان عدن بساتين مستقرة الخضر فقال تعالى ماكثين فيه ابدا تقول السائل انت تقول ان المكس يكون في حال مرضية فكيف وقد قال مالك خازن النار انكم ما كثوله. هذا أحب السؤال ليا صحيح ولست بغاضب من ابدا على مثل هذا بل انه لا يسعدني هذا هذا من باب استعمال الفاظ البشاره في النظاره للتهكم والسخريه زي ما بتقول الواحد غبي ايه يا ابو ايه يا ابو يا العلم انت تقصد ان ابو العلم كما قال واما مستهم نفحة العذاب نفحه النفحله تقص لا تقال الا في الايه فبشرهم والبشارة لا تكون الا اخبارا بما يسر فهذا من باب استعمال الفاظ الاضاد تمام في غير موضعها تهكما وسخريه فلما قال إنكم ماكسون انما هذا من باب التهكم ولايه والسخريه وان يستغيث هو ده غوث الماء كله غوث فهمت المقصود اما الان الورقه الثانيه تقول استدراك ايه ألبت الشريط انا لا والله لسه ما قلبتش الشريط هقلب الشريط بعد العيش ان لهم اجرا ايه حسنا يقول اخفاء الاجر يدل على عظم الجزاء هذا ما قلته ما قلت لماذا جاء قوله اجرا نكرا والنكر في الاخفاء صح والمعرف معلوم والنكر ماذا مجهولة فقلت ان هذا اخفاء لشيئين للعموم والشمول ولماذا فانا استدرك عليك ان تنوما فيقول تعالى ماكثين ما فيه ابدا طب هنا ذكر الابديه في البشاره والجنه ولم يذكر الابديه في الناره والنار وطبعا هنا لابد أن ننفي عن ابن تيمية ما ألسق به من قوله بفناء النار فإن الأمر لم يثبت ابتداء ثانيا وأن عبارات ابن تيمية في هذا الموضوع كانت عباراته محتملة ولا ينبغي أن نحن نجزم بأنه قال هذا طالما العبارة ليست صريحة والأصل في العبارات التي ليست صريحة أنه ترد لمذه فالمتشابه يرد لمذه إلى المحكم من كلام شيخ الاسلام ثالثا أبان بعضهم قصده أن ابن تيمية لا يقصد نار الأنيار إنما يقصد نار عصات المؤمنين فبعد ان يعذب بها المؤمنون فإنها إيه؟ تفنى لأنه لا حاجة إيه؟ لها لأن المؤمنون يعذبون في نار دون, إيه؟ دون نار الكافرين صحيح يبقى إذن ابن تيمية ما ثبت عليه وإن ثبت عليه فالعبارات محتملة وإن ثبت فإن كلامه يتنزل على نار دون نار اللي هي نار عصة من المؤمنين صحيح وثبتت براءة شيخ الإسلام أخرج منه قوله تعالى ما ماكتين بي ابدا فلم يذكر الأبدية في النار صحيح إما أنه اكتفى بذكر أبدية يا اهل الجنة وهؤلاء في مقابلة هؤلاء والضد يثبت حكمه لماذا للضد كما هو معروف فإذا أثبت الأبدية هنا أثبت الأبدية إيه هناك صحيح كما نفل وصرى بيل تقيكم حر طب ما المفروض ما طب فين البرد لين يفهم طالما تقينا الحر بما من باب أول تقينا ليه تقينا البرد مش قلت لكم أول الدرس القرآن بيتعامل مع من معقلا صحيح ما عقلاء والقرآن يدندن على ماذا؟ على الفهم. فإذا أشار بهذا بمقابله، أشار بهذا بماذا؟ بمقابله. أو إما أن القرآن الكريم لما قال باسا شديدا من لدنه فلا يكون البأس على هذه الصفة إلا أن يكون إيه؟ ابديا خاصة انه قال من لدنه سبحانه وتعالى واضح. يبقى هذا. ثانيا للجواب عن هذا الناس قول تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ما هي حقيقة العمل الصالح العمل الصالح هو ما تحقق فيه شرطان وفي درس التوحيد تأتي مسألة مهمة جدا في كيفية تحقيق هذا العمل لأن طبعا هناك آية مؤرقة وأنا أعتبرها من اشد ايات الله تبارك وتعالى نزولا خاصه على المؤمنين تلك الايه التي تقول فتقبل من احدهما ولم ولذا عرف الله او تكلم الله في ايه المؤمنون على المؤمنين فقال والذين يؤتون ما اتوا قلوبهم وجلا قيل وجل كما جاء في الاثر عنهم المؤمنين عائشه يعني يخشون الا يتقبل الله منهم يخشون أن يتقبلهم في الآية ليه ماذا قربانا قربانا هذا على وزن ماذا فعلان اشار إلى عظمه ومع ذلك تقول الآية فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر فلماذا لعدم تحقق شرطي العمل واما الاول فهو اخلاص العمل الله وقد قال تعالى انا اغنى الاغنياء عن الشريك طب هل يقبل العمل بقدر ما فيه من اخلاص وهذه مساله مؤرقه يعني رجل صلى ولكن وقع في بعض صلاته شيء من ماذا من الرياء اتفسد كلها او رجل صام ووقع في شيء من عمله او في بعض صيامه شيء من الرياء يفسد كله اهل العلم على مذهبين الاول يفسد كله لاجراء العموم انا اغنى الاغنياء عن شريك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وماذا والايه قالت مخلصين له شوف كلمة مخلصين مخلص هنا جاءت إيه؟ حالا يبقى لابد أن يكون حال العابد هل إيه؟ وهذا المذهب أقوى وهو شديد والمذهب الثاني أنه يقبل عمله بقدر ماذا بقدر إخلاصه وهذا المذهب يدندن على صفة ربنا وهي صفة ماذا العدل وعدل ربنا سبحانه وتعالى مقرون برحمة فلذا رحمته تقتضي أن لا يفسد عمله إيه؟ كله فمن غلب جانب الرحمة فمن غلب جانب الرحمة تمام قال بالمذهب الثاني ومن اعتبر بصراحة الأدلة قال بالمذهب الإيه؟ على كل حال احفظ ماذا عملك وخير ما تحفظ به عملك هو أن يكون مستترا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل ذكر الله ايه خاليا حتى فاضته ولا تأتي من العمل جاهرا إلا ما كان مطلوبا جاهرا أو إلا ما كانت للجاهر فيه مصلحة صحيح إن تبدو الصدقات فنعمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو الشرط الأول الإخلاص وتحقيق الإخلاص أمر صعب والإخلاص عزيز المنال يحتاج إلى مجاهدة وإلى فقه قال تعالى مخلصين الدين أما الشرط الثاني في العبادة فهو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه ماذا؟ رد تأمل وهنا نفس المسألة العمل تلبس ببدعة هل يرد كله؟ ام يرد موضع البدعه منه ففريق قال يرد كله وفريق قال يرد موضع البدعه منه ولذا لا تترخص لا تترخص في الابتداع باسم البدعه الحسنه فهذا امان طاعتك الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا اكتفي بهذا القدر من تفسير هذه الايه الثالثه من سوره الكهف لنلتقي بعد العشاء مع حصص درسنا السابق